ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما ألكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون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 وماذا رألكم في الأرض مختلف الألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمه طرية لتأكلوا منه لحمه طرية وتستخرج منه حميه تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَذُوقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ